119. والذين آبفوا أشب حبا لله 110. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله سبيل العذاب